ما بزعل ما بفتكرك بلاقي كلمة من ما الماضي نما كنش في حاجة تقول إن إحنا هنكمل ما بزعل ما بفتكرك بلاقي كلمة من ما الماضي نما كنش في حاجة تقول إن إحنا هنكمل قلنا دايما عكس بعض قل لي من إمتى اتفقنا دا احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن كرقنا بعدنا اكثر مقربنا وصدنا الحف ورساقنا و ولما بنحكي حكايتنا يا بي مزود يا بي رسمتلي صوره للجنة في أول مره نتلاقى مشيت وياك بطيب خاطب لقيتني في حيره ومكان عرفت في ارضك الوحده في حضنك كنت متغرب وصرت الحب لو تيجي بقيت منها بخاف وغرب دايما عكس بعض لي من دا لو فالشباب كنا دايما عكس بعض مين امتى اتفقنا ده احنا لو مشبه فالشباب يمكن We are far, far, far away, and we have the love and يا sadness, and لما اقترنا اروفنا وسبنا الحب وعسابنا ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنجمل كنا دايما عكس بعض قول لي من انت اتفادنا احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فرهنا كنا دايما Hello